بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون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 إن الذين كفروا ثواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى ثمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم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 الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُو بِتُورَةٍ فَأَتُو بِتُورَةٍ مِمَّثَلِهِ وَدَعُو شُهَدَاءَكُم مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ خَادِقِينَ فَإِلَّا مَن تَفْعَلُ وَدَنْ تَفْعَلُ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالحِجَارَةُ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 وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا قَالِدُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَا ذَا مَثَلٌ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَوْقُذُونَ عَهْدَ اللَّهِ بِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاترون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون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 يا بني إسرائيل اذكر نعمة التي أنعمت عليكم وأوف بعهدي أوفي بعهديكم وإياه فرهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكودوا أو لكافرين به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون ولا تلبثوا الحق بالباطن وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الواقعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظندون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إلَيْهِ راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمة التي أنعمت عليكم وأنذي فضلتكم على العالمين واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة وَلَا ولا مِنْهَا منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولاهم يفسرون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 وَإذْ وَعَدْنَا مُثَانِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ تَفَضَّتُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ضَالُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإذْ آتَينَا مُثَلَ الْكِتَابِ وَالْفُرْقانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ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 وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَضَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفثهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدو ودخلوا الباب ثُجدا ودخلوا الباب ثُجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا فأنزلنا على الذين ظلموا رجذا من السماء بما كانوا يفسقون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 وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُثَلَّنَ نَصْبِرْ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَدَعُو لَنَا رَبَّكَ يُصْرِج لَنَا مِمَّا تُمْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا مِنْ بَقْلِهَا وَقِفَاؤِهَا وَفُوْبِهَا وَعَدَّهَا وَبَصْلِهَا قَالَ أَتَتَبْدِلُنَا الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ قَيِّرٌ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 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّخَارَ وَالخَابِئِنَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ وَعَمِلَ صالحا فَدَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّرَخُوْمَ أَتَي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 قالوا ادعوا لنا ربك يبين ماهي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها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 وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَفَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا قَالُوا أَتُحَدِّثُنَا بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَادُوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لم تمثنا النَّارُ إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلَّا كَتَبَ فِيهَا تُوَ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَةُهُمْ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَإِذْ أَخَذْنَ مِثَاقَ بَنِي إسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَتَكِلِ وَقُولُوا وَقُولُوا لِلَّذِينَ حُسْنَهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إلَى قَلِيلٍ ثمّ تولّيتم إلا قليلاً منكم وأمّتُم معرضون، وإذ أخذنا مذاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفثكم من دياركم ثمّ أقرّرتم ثمّ أقرّرتم وَأَنتُمْ تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فرقة وتخرجون فرقة منكم بديارهم من تظاهرون عليهم بالإثم والعناد وإي أتوكم وإي أتوكم أثارات فادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خذيهم في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون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 أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوا أنفسكم مستكبرتم ففريقا ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل عنهم الله بكفرهم فقل ما يؤمنون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 بئسنا اشتروا به أنفسهم أي أن يكفروا بما أنزل الله بغية أن ينزل الله أي يكفروا بما أنزل الله بغية أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ وَإِذَا قِيلَ دَهُمْ أَعْلَمُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصْدِقًا لِمَا مَعَهُمْ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 قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون نات فتمنوا الموت فتمنوا الموت إن كنتم خادعين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين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 قل من كان عدوه لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه وهدو وبشرى للمؤمنين من كان عدوه لله ومن آكثره ورسله وجبريل وملكه فإن الله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 وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينذل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم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 بلاء من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت يهود ليست نصارى على شيء وقالت نصارى ليست يهود على شيء وهم يطلون الكتاب.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 الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاترون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين وَاتَقُوا يَوْمَ الَّذِي لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُصَرُّونَ وَإِذِ بَتَّ دَا إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ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 ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يطلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سكه نفسه ولقد اختفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت رب العالمين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 وقالوا كونوا هودا أو نصارى تحتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المسركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وما أنزل إلى إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأصبار وما أوتى موسى وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبي نمر ربهم لا نفرق بين أحد منهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَتَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ أَتُحَادُّونِ نَنَا فِي الله وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ولنا أعمالنا, وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ أَم تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْهَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُدًا أَوْ نَصَارًا قُلْ أَمْ أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ أن الله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 وحيثما كنتم فوالله جوهم شطرهن ألا يكون للناس عليكم حجة؟ لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلو منهم فلا تخشواهم فلا تخشواهم وخشوني عليكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويذكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم, ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابدين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتُهُم مُصِيبَةٌ قَالُوا قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ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 إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إلا الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والمبائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون.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 يا أيها الناس تكلوا مما في الأرض حلالا طيبا وذا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عذو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون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 إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فما بضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم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 وَآتَى الْمَالَ عَن حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ والسائلين, وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الذين صَدَقُوا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 ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة الياء للألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فَنَمَ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ إِنَّ اللَّهَ تَميعٌ عَلِيمٌ فَمَن خَافَ مِن مُّصْ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَنَاثَمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات فمما كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين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 ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام اخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وَإِذَا فأَنكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانَ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ وَافْتَهُوا إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهْن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 لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإسم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهل التي قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها وداكن البر من اتقى البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث فقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه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 وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُخْصِرْتُمْ فَمِنْ دِيَةِ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّنَ الرَّأْسِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ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 واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الماسوا استغفروا الله إن الله غفور رحيم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 وَإِذَا تَوَلَّىٰ تَعَافَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِإِثْمِهِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ ومن الذنات من يشريك فيه بيتغا أمر ذات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافته ولا تتبعوا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فَإِنْ ذَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيْنَةُ فَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلْ يَوْزُرُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ضُلَّةٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ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 والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم, وأنزل معهم الكتاب بالحق يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه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 أَمْ حسبتم أَمْ تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلو من قبلكم مساتهم الباءه والضراء واذلوا حتى يقولوا روتول والذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب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 وَعَثَمَ أَن تُحِبُّ شَيْءً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَن تُمْ لَا تَعْلَمُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ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 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ وَفُورُ الرَّحِيمِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِسْمُ كَبِيرٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا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 وَبُعُولَتُهُمْ أَحَقُّ بِرَدِهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ النَّبِيُّ الْمَعْرُوفُ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ الْتَلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِنْ ساكم بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُوا بِإِحْفَانٍ ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمه شيئا إلا أن يخاف أَنْ أن يخاف أن لا يقي ما حدود الله فإن خفتم أن لا يقي ما حدود الله فلا جناح عليهما في ما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا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 إن ظنى أن يقيم حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجنهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا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 وَإِنْ أَرَادْتُمْ أَمْ تَفْتَرِضُونَ أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ دِمَاءَ تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره مكاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمثوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم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 فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ مِمَّا عَرَفْنَا وَالَّذِي سَرَّنَا وَمَا كَانَ مُسْتَقْبَلًا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ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 من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبثط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا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 ولمّا برزوا لجانوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم باذن الله وقتل بامود جانوت واتاه الله الملك والحكمه وعلمه مما يشاء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 والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي قاوية على عروشها قال أما يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبث قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل بثني أطعم فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسمه وانظر إلى حمارك وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف نمشيها ثم نكسوها لحما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 قال فخذ أربعة من الطير فصرهم إليك ثم جعل عدا كل جبل منهم جزء ثم دعهم ثم دعهم لا يأتيك ثعية وأعلم أن الله عزيز حكيم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 فمثله كمثل صفوار عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم بترقى مرضات الله وتفبيت من أنفسهم كمثل جنة كمثل جنة بربوة أصابها وابل فأتت أكلها ضحفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير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 ولا تيمموا الخريث منه تنفقون ولدتم بآخذيه ولدتم بآخذيه إلا أن تغمطوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء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 وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ إِنْ تُبِذُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّاهِ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ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 وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُغْلَبُونَ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْتَجِبُهُمُ الْجَاهِلُ يَحْتَجِبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِثِيَابِهِمْ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 فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَن عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا قَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَتِينَ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 فإن أمن بعضكم بَعْضًا فليؤدي الذي ائت من أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم بالله ما في الثماوات وما في الأرض